حافِلَتْ الْفُلْكُ وَالْأَمْوَاجُ تَضْرَبُ فَكُفَّ السُّوءِ عَنَّا كُلَّمَا طَارَا وَدِيَاعَتُكَ الْكُوَيْتُ وَأَهْلُهَا يَا رَبِّ وَدِيَاعَتُكَ الْكُوَيْتُ وأهلها يا رب <تصفيق> إلهي طوي ألفتنا فنحميها وطيبها بحلم صدور أهليها وصنها ربي واجمع شملنا فيها وصنها ربي وأجمع شملنا فيها حفرت الفلك ولم واجت الضرار السوء عنها كل ما قام وديعت كل و اهل هایش لیب قل قها كل المكاره زد بشائرها قها و الاسلام كفّ السوء عنك كلما قرب وديعتك الكويت وأهلها يا وديعتك الكويت سَنَدٌ لِتَبوُدُ النور وَالسَنَدُ وَبَذْلَةٌ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ يَدًا وَمُهْدِيَةٌ لِكُلِّ الْأَرْضِ كُلُّ هُدًى وَمُهْدِيَةٌ لِكُلِّ الْأَرْضِ كُلُّ هُدًى فكف السوء عنها كل ما قار وديعتك الكويت وأهلها